وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَحْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ ذُلْفَ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتكب ولداً لاختفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار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 خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام فمانية أزواج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 إِنَّ فإن اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى عِبَادَهُ الْكَفَرَةَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا قوله مَنْ نَسِي ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا الَّذِي يُضِلُّ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ هُوَ قَائِمٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا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 مِنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ حُفَرٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَآمَنُوا بِاللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَتَّمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ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 فكَ يَن بعَ فِي الأأَرض فَسَلَكَهُ يَنابِي فِي الأأَوضسٌم م نُخْردُ ب زَوًا مُخْتَلِفًا أَوَانُ ثمَُّ يُقْردُ بهِه زَرًْا مُخْْتَلِفًا أَوَثَُّ يَعيدُ فَتَرَهُ مُصفَر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 هُدًى لِّلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ مَسَّلِيمُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى الله بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا له من هاد أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِ سُوءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوكُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قابلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشون فآباهم الله الخزي في حيات الدنيا ولا عذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا لبن نَاسٍ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ شركاء متشاكسون ورجلا سلم لرجل فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصنون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مفوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاء ذ daز moxs niin Liuka fi Allahعَum أَs waَّ aniu wa deziya aamu Wa deziyaum aamu biأَsَّ الَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَهْدِ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ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 إن أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ بُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِكِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ قُلْ يَا قَوْمِ اَحْمَلُوا عَلَيْهِ كانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق 11. فمن اهتدا فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت علي بوكيل 12. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها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 قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلِ اللَّهُ الشَّفَاعَةَ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 وَلَوْ ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبذا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم اِذَا إِذَا طَوَّلْنَا نِعْمَةً مِنَّا, منا، قَالُوا إِنَّمَا أُوتِيتَهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لَهُ من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل يَقُومُ الْعَذَابُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَقُومُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَتَقُولُ لِنَفْسِي يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن لَنِ النَّاكِرِينَ او تَقُول لَوْ أن الله هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ او تَقُول حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَة فَاكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ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 وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضَ جَمِيعًا قَبَضَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضَ جَمِيعًا قَبْضَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِ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 ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ آخَرُ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَهُدِيَ الْكِتَابُ وَهُدِيَ الْكِتَابُ وجيء وَالّوهَدَاءِ وَقُضَ بَنَ وَج أَبِ بِالّينَ وَالشوهَذَا إ وَقُضَ بَينَ بِالخَِّ وَهُم لا يظلمون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 قَالَ لَهُم خَزَنَتُهَا أَلَم يَأتِكُم رُسُدُم مِنْكُم يَكْلُونَ غَلَْكُم آيَاتِ رَِّكُمْ أَلَم يَأتِكُمْ رُسُولُ مِن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 وَإِنَّ مَخَالِبِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم وَقَالَ لَهُمْ خُذْنَهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خَالِدِينَ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَرْفَنَا الْأَرْضَ فَتَبَوَّأْنَا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُنَا شَاءَ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 هي وقيل الحمد لله رب العالمين